في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى على الجميع. وتناولنا في الدرس السابق الكلام عن شرط الاستطاعة وما يتعلق به، وتكلمنا فيه عن بعض أحكام, عن بعض أحكام النيابة في الحج أو بعض أحكام الاستنابة فيه. وهنا نستكمل الكلام عن النيابة في الحج وبعض الأحكام المتعلقة بالإجارة. حيث قال المصنف رحمه الله ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراثا كوجوده بأقل أو تطوع غير وهل إلا أن يقول ويحج عني بكذا فحجج تأويلا ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له وإن عين غير وارث ولم يسمى زيد إن لم يرد بأجرة مثله ثلثها ثم تربصه ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي ثم أوجر للصرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراثا ولزمه الحج بنفسه للإشهاد إلا أن يعرفه وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجه ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء هذا النص من كلام المصنف يشتمل على طائفة من الأحكام المتعلقة بالنيابة في الحج ونحوها النيابه في الحج الامام القرافي رحمه الله تعالى عليه يلخص الكلام فيها لان ارباب المذاهب اتفقوا على ان الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج وان المذهب كراهتها في حج التطوع ولكن ان وقعت صحت مثلها مثل الاجاره وجوزها الامام ابو حنيفة والامام احمد بن حنبل وحرمها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قياسا على الفرد وهذا ملخص كلام الإمام القرفي فيها والنيابة لما كانت محل خلاف في, أدل في أدلة من السنة على النيابة أدلة على الجواز مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن مرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحد عنه؟ قال نعم ومثل حديث عن لقيت بن عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن الضعن هنا بمعنى السفر قال حج عن أبيك واعتمر هذه الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب السنة تدل على جواز النيابة في الحج وينبني على الجواز الأحكام الآتية أولا بالنسبة للشخص إذا كان صحيح البدن سليم الحواس يستطيع أن يحج بنفسه هذا الشخص لا يجوز له أن يأذن لأحد ويستنيبه في أن يحج عنه حجة الإسلام هنا في فرق دقيق ما بين الاستنابة والنيابة المعروف في اللغة العربية أن الألف والسين والتاء تسمى حروف طلب فقالوا أن النيابة هو وقوع الحج عن المحدوج عنه وسقوط الفرد عنه أما الاستنابة فمعناها جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير هنا المستنيب والأصل فينا منع أن لا يكون صحيحا يعني الشيء، اللي الشرع منع منه أو منع فعله الأصل فيه عدم الصحة لكن الحج عن الشخص غير مستطيع جائز بلا خلاف استنادا للأحاديث المتقدمة في أول الكلام نلاحظ أن الأحاديث اللي سبق ذكرها في بداية الكلام واردة في شخص غير مستطيع لا يثبت على الراحية أو لا يستطيع السفر ولا الحط ولا الترحال يبقى اذا جواز الاستنابة عن العاجز في الحج مقيدة بما اذا كان بما كان عاجزا وكان العجز لا يرتجى زواله مثل الشخص اللي هو تقدم ذكره ان ابوها شيخ كبير وفي حديث ابن عامر رضي الله عنه وارضاه ان ابوه برضه شيخ كبير آه وهنا آه الشيخ الكبير فيه تدهور في حالة السن وحالة الصحة وبالتالي بالنسبة لعاجزه عاجز لا يرتجى زواله لكن لو كان المرء عاجز عجز مؤقت يرتجى زواله بعد فترة هذا الشخص لا ينيب غيره في أن يحج عنه إن استطاع أن يحج بها ونعمة وإن لم يستطع فليؤخر أو إن وصل بعد ذلك لحال لا يرجى عنه الزوال يعني زوال العجز اللي فيه فهذا له أن ينيب ولو مات المرء وهو على هذه الحالة فليلولي أن يحج عنه أو أن يؤجر عنه من يحج عنه بحج بإجارة ضمان أو بلاغ وقد تقدم ذكر إجارة الضمان والبلاغ والمصنف رحمه الله يشير بقوله وإلا كره إلى أن الاستنابة في النفل أو العمرة تكره لكن الإجارة فيها صحيحة الحكم الثاني المشهور المذهب لمستطيع الحج يكره له أن ينوب غيره وعنهم إذا لم يكن قد حج عن نفسه يعني إذا لم يكن قد حج عن نفسه فيقرح له أن ينيب عنه غيره بالحج اللي هو بيسمى في المذهب الصرورة وهذا الكلام مبني على مشهور المذهب من أن الحج يجب على التراخي، وإن كان بعض علماء المذهب يرى أنه لا يحق لغير الحاج أن يحج عن أحد بعلى سبيل النيابة استدلابنا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة يعني الإنسان إذا ما كانش حج عن نفسه ليس من الصواب وليس من الصحيح إنه يحج عن غيره الملكية حمل الناي في الحديث على الكراهه ولن يحملوها على الوجوب وذلك ذهابا منهم إلى أن الحج يجب على التراخي وليس يجب على الفور في حكم آخر الملكية أشار لي وهو إن الإجارة أساسا في الحج مكروهة يعني الإجارة في عمل الطاعات عمتا مكروهة سواء كان المرء مستطيع أو غير مستطيع الإيمان الملك رحمه الله يقول. لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن والحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجره وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحدا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أحد ولا أذن فيه والشاذ جوازه الإمام الخرش يعقب على كلام الإمام مالك رحمه الله بقوله وكأنه رأى أن ذلك من التعاون على الطاعة يعني القروبات والطاعات والعبادات ونحوها يرى الإمام الملك أنه يكره للمرء أن يؤجر نفسه فيها لكن إن أراد أن يحج تطوعا عن الغير فليحج بعد ذلك لو أوصى المرء أن يحج عنه فوصيته تنفذ من ثلث المال والوصية هذه لها سيطين الصيغة الأولى أن يوصي بجزء من المال بأنه يقول مثلا يحج عني به كل هذا المال يصرف في الحج وإن استطعنا أن احنا نحج عنه حجتين أو ثلاثة أو أكثر يحج عنه بمقدار ما ينتهي المال هذه صيغة صيغة أخرى أن يقول حج عني منه فحينئذ يحج عنه حجة واحدة وهو المراد بقول المصنف وحج عنه حجج إن واشع وقوله يحج به لا منه معناه إن الشخص إذا أوصى أن يحج عنه بجميع الثلث أو حدد مالا وقال يحج بهذا عني فيحج به عدة حجج حتى يستوعب جميع الثلث أو جميع المال إلا حدده إن كان يستوعب لكن لو قال حج عني من الثلث أو حج عني من هذا المال فلا يحج عنه إلا حجة واحدة, إلا حجة واحدة ولا يجاد عليها وبقية المال ماذا يصنع فيه قالوا بقية المال يعود ميراثا على بقية الورثة طب لو إن الإنسان سم قدرا معينا من المال كألف مثلا للحج ووجدنا من يحج عنه بأقل من هذا الألف سواء عين الشخص أم لم يعين أو قال حج عني بثلث مالي حجة واحدة فأحجوا بدون هذا المقدار قالوا هنا يرجع الباقي ميراثا على بقية الورثة وكذلك يرجع الكل ميراثا فيما لو قام أحد الناس من أقربائه أو جيرانه أو أصحابه بالحج عنه على سبيل التطوع يعني هو قال ادفعوا هذا المال لمن يحج عني فوجدنا حج بأقل مما قدره أو مما تركه أو مما أوصى به أو وجدنا شخص تطوع ليحج عنه بغير مال فالباقي في المسألة الأولى والمال كله في المسألة الثانية يعاد إلى التارتة لأن هنا خرج عن دائرة الاستعمال وفق ما قال به الميت أو ما قال به المرء قبل موته. اختلف علماء المذهب في مسألة الرجوع هذه هل محل الرجوع بالنسبة للباقي في المسألة الأولى الميراث يعتبر مطلق سواء قيد بسجة واحدة بأن قال حج عني سجة أو أطلق بأن قال حج عني به يعني عنه بهذا المال مطلقا أو يرجع ميراثا إذا قيد بسجة واحدة وبالتالي إذا لم يقيد فليحج عنه بيساجر كثيرة في, في المذهب تأويلان في هذا الأمر بالنسبة للقدر الذي حدده الميت مرء قبل أن يموت من المال وقال ادفعوه لفلان للحج به عني وفلان هذا غير وارث بالفعل للموصي قالوا ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي هو المتوفى ولو كان ذلك القدر المسمى يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين لو فهم من حال الموصي اعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث المال ليتحمله فابتضح المسألة بالنموذج التالي إنسان قال ادفع هذه الألف لفلان ليحج بها عني وفهمنا من كلامه أنه قصد أنه يعطيه المبلغ ليحج به، بي ولو لم يكن هذا فلان من الوارثة ماذا نصنح في هذه الحالة؟ تنفيذاً لوصية الميت يُعطى لفلان هذا المبلغ كله حتى لو كان أكثر من أغرف المشل يعني لو هو أوصى بألف والحج المعتاد أن الناس تحج بيساق عيناء مثلاً يعطى تنفيذا لوصيته لو فهمنا انه يقصد الاعطاء له لكن لو لم نفهم هذا او فهمنا انه لا يقصد الاعطاء فيكتفى بان يأخذ اجرة المثل فقط وهذا بالنسبة لغير الوارث لكن لو كان وارث فلا يستحق له اجرة لانه يعتبر وصية ولا وصية لوارث كما هو معلوم في باب الموارث هنا مسألة اخرى لو ان الشخص عين شخصا غير وارث للحج عنه ولكن لم يسمي له قدرا معلوما يعني قال ليحج عني زيد أو أرسله زيدا ليحج عني أو أجره زيدا ليحج عني ولكن لم يقول بكذا في هذه الحالة لو رضي زيد هذا بأجرة المثل فلا كلامنا وحيناه وإن لم يرضى بأجرة المثل فيزاد عليها مثل الثلث إن كان الثلث يحتمل الجارك أو يتشع الجارك وإن رضي فلا كلا وإن لم يرض بعد التربص واستمر ممتنعا فيستأجر للميت من يحج عنه غير زيد هذا إن كان صرورة أي إن لم يكن الميت قد حج حجة, حجة الإشلام أما إن كان غير صرورة فإنه لا يحج عنه ويرجع المال ميراثا يعني لو كان غير صرورة يعني لم يحج حجة الإسلام أو حج حجة الإسلام فيرجع المال عنه عن ميراث للورثة بالنسبة للأجير على جهة العموم يفترض فيه شروط معينة أجير الحج عن الصرورة أو عن غير الصرورة يفترض فيه أن لا يكون عبدا ولا يكون صبيا وهذا ليس الشرط ليس خاصا بصرا فقط بل هو شرط في كل من يستأجر للحج لأنه لما كان الحج واجبا على هذا الرغل استؤجر له من يخاطب بالأجوب لتنزل حجه منذلة حج الموصي ولو في الجملة كالمرأة بخلاف غيره المصنف بالغ على الحج بالإشارة هنا قال إن المرأة يصح أن تحج عن الرجل بالرغم أنه اشترت أنه ليكون عبده هذا صبي لكن لم يشترط الذكورية فقال ولو كان الأجير مرأة قالوا لماذا؟ قالوا لمشاركتها له في وجوب الحج وإن خالفته في محرمات الإحرام وفي الرمل وفي التواف في السعج لكن العده الصبي يختلفوا عنه في حكم وجوب الحج أو تعلق الحج بهم لكن المرأة هتخ... وإن كانت تخالفه في بعض الأشياء في الحج زي ما هياتي الكلام إن شاء الله ونعلم أوجب التفرق ما بين المرأة وعرص الرمل والحربالة والتواف نحو ذلك والإحرام فهذه المخالفة لا تضر ولذلك لو إن الإنسان أخطأ ودفع المال للعد على سبيل الاجتهاد ظن منه أنه حر أو دفعه للصبي ظنا منه أنه باله فحج عن هذا الرجل الصرورة أنه لم يحج أو لم يحج عنه وتلف المال ثم تبين للمعطي بعد ذلك أن العبد لم يعتق وأن الصبي لم يبلغ ما الحكم حينئذ قالوا لا يضمن شيئا من ذلك المال مين اللي لا يضمن اللي هو المعطي لماذا لا يضمن قالوا لأنه اجتهد حد اجتهابه اجتهد فأخطأ والمقصود أن يحصل الثواب لأبيه المتوفى وقد حصل الثواب بحج العبد وحج الصبي لكن لو كان المال باقي بيد العبد أو بيد الصبي وعلم بعد اجتهاده أنه أحطأ في ذلك ففي هذه الحالة أبناءنا الطلاب عليه أن ينزع منهما المال وإذا قلنا بعدم الضمان بالنسبة للوصي فالعبد يضمن لو غر بذلك يعني لو غر بحريته ويكون ذلك جناية في رقابة يعني لو العبد خدعهم وقال إنني حر وأحج فهذه الخديعة يؤخذ بها من يؤخذ بها العبد مسألة البحث عن الشخص اللي يحج بمال أقل هذه المسألة من المسائل الهامة أيضا بمعنى إن الإنسان سمى قدرا معينا من المال وقال حجوا عني بهذا المقدار من المال حجوا عني بخمسين أو بمئة عرضنا هذا المبلغ على الأشخاص ليحجوا به من أهل بلدته فرفضوا هذا المبلغ استقلالا له فنبحث عن غيرهم يعني الإنسان مكلف أبناءنا <تصفيق> الطلاب لا سيما فيما يتعلق بالحقوق وما يتعلق بأموال المتوفى وأموال الموصي ونحو ذلك الإنسان مكلف بأن يبحث عن الأفضل والافضل يتأتى لأن يبحث له عن من يحج بشروط معينة أو من يلتزم أو من يكون دينا أو ذو صلاح أو نحو ذلك لو عرض مبلغ من المال نحاول أن احنا نبحث له عن من يحج بأقل من هذا المبلغ أو المبلغ حتى لا نجف به احنا عرضنا المبلغ على بعض الناس فرفضوهم استقلالا بالمبلغ هنا نبحث عن غيرهم لعلهم يحجون عنه بالأقل في بعض الناس لذربة قربهم من الحرم مثلا تحجوا بمبلغ بسيط وبعض الناس تربع بالحدي بالمال اليسير بسبب المعيشة في هذه الحالة لو قام أحدهم بأداء الحدي عاني المرء أجزاءه ذلك بقية المال لا يجوز لورثة الميت أن يرجعوا المال ميراثا ليقسموه بينهم لماذا حتى لا يتهموا بأنهم بحثوا عن الأبخسي ثمنا أو الأقل أجرته ومحل ذلك إذا لم يمنع الميت الحج من ذلك المكان هنا نقطة هامة لو إن الميت قال حج عني أو بهذا المبلغ أو انظروا من يحج عني بس بشرط لا يحج من مكان كذا أو لا تحج عني إلا من مكان كذا فحينئذ يرجع المال ميراثا وتتم قسمة المال بينهم لان في بعض الناس قد اشترط اني لازم يحب عنه من مسافة طويلة او من مسافة بعيدة هنا مسألة اخرى تتعلق بما يلزم أجير, اجير الحج وما لا يلزم. اجير الحج يلزم الحج عن الغير بنفسه ولا يجزنه استئجار الغير ولا يقوم وارثه مقامه بمعنى ان الاجارة في الحج لا تتعدد او لا تتسلسل إنسان أجر ليحج عن غير أجرنا زيدا ليحج عن أحمد ليس من حق زيد أن يستأجر عمرا أو يستأجر خالدا ليحج عن أحمد بعض الناس في عصرنا الحاضر طوق هذه المسألة والعياذ بالله في دائرة التجارة ودائرة السمسرة يعني إنسان أوصى أن يحج عنه بألف بأتي ألف إنسان موسر يعني يعلم أن الحج يتكلف هذا المقدار أو خاغ من ذمته المالية مائة ألف أعطينها زيد ليحج عن والدنا المتوفى هذا أو العاجي هذا في هذه الحالة قام زيد و منها ثمانين لأحمد ليحج أحمد أعطى منها سبعين لمحمد وهكذا حدث نوع من التسلسل والعجب الله فيه سمسرة فيه متاجرة بالحج لأن الحج في عشرة في عشرة من الحاضر دخلت فيه وسائل كثيرة من وسائل الاستغلال والسمسرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجينا منها. هذا الأمر لا يجوز بالنسبة للأجير إنه يستأتر غيره كذلك لا يقوم وارثه مقامه لو أجرنا شخص ليحدي عن المتوفى لا يجوز له أن يقيم وراثته مقامه لكن إذا عجز ففي هذه الحالة له حكمه يعني لو عجز عن القيام ببعض المناسك أو عجز خلال إتيانه بعض المناسك فله حكمه كما تقدم ذكره في بعض الصور في مسألة أخرى المصنف أشار ليها. إن الأجير لا يلزم أن يشهد عند الإحرام بأنه يحرم عن فلان بل يقبل قوله بغير يمين إن قبض الأجرة أو كان شخصا غير متهم إلا أن يكون من عادة الناس وأعرافين الإشهاد عند الإحرام فلا بد منه يعني مش ملزم الأجير أنه يقف ويعلن أمام الناس أنه يحج عن فلان لأن هذا أمر في الغالب يشتهر أمره يعني كثير من مسائل الإجارة تشتهر ويعلم الناس أن فلان خرج يحج عن أبينا المتوفى أو عن أمنا أو عن أخينا أو نحو ذلك الأجير غير ملزوم بأنه يشهد على الإحرام أو يحلف عند الإحرام بأنه يحج عن فلان بل قوله مقبول بغير يمين إلا إذا كان من عادة الناس في هذا البلد أو من عرفهم أنهم يشهدون عند الإحرام فلا بد من العمل بتلك العادة لأن العادة فحكمه والعرف له مكانته أيضا في الشرع لا فيما في إذا لم يكن هذا العرف مخالفا لنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يشتمل على شيء محرم وهذا الأمر كما نرى هو تقسيم عقلي لفقهاء المذهب لم يرد في لم يرد في شيء من النص الصحيح بمنع الإشهاد أو بوجوب الإشهاد لو مات الأجير خلال الحج وارث ال... وارثه يقوم مقامه احنا قلنا انه لا يقوم مقامه الا في حالة لو عجز او مات وذلك اذا كان الاجير غير معين كما لو قال الموسي مثلا اجر عني شخص ليحج عني. مات هذا الشخص خلال مناسك الحج ورثته يقومون مقامه اما لو قال اعطوا عني مالا لفلان يحج وسماه فليس للوارث ان يأخذ مكانه لان هنا صاحب المال قبل أن أتيه عين الشخص وبالتالي هو ملتجم بهذا التعيين وفي حالة قيام شخص مقام الأجير في الصورة الجائدة يستأنف بالإحرام سواء كان وارثا أو غير وارث ولا يكمل على فعل الأول ويستأنف من الموضع المشترط الإحرام منه لو كان فيه شرط للإحرام أو من ميقات البلد اللي يقع فيها المستعجر حيث اتسع الوقت لكن إذا لم يتشعل الوقت فليحرم من أي موضع يدرك منه سريدة الحج مسألة عدم سقوط الحج بحج الغير عن المرء الحج كما قلنا لا يقبل النيابة عن الصحيح ولأنه فرض فهو لا يسقط عن صاحبه إذا حج الغير عنه سواء كان ذلك المحجج عنه حيا أو ميتا بنعمة أن الشخص من نفسه أو من ترقاء نفسه حج عن فلان ولم يكلفه فلان بذلك أو لم يكن فلان هذا أثاثا مريضا أو بيعا هذه الحجة التي حجها عنه لا تسقط الحج عن من عن هذا الصفية ولا تكتب كذلك حجة التطوع لمن حج عنه سواء كان حيا أو ميتا أو سواء أوصى بها قبل موته أو لم يوص بها يعني لو إنسان حج عن حي أو عن ميت فج التطوع أوصى بها قبل الموت أو لم يوصي فلا تقبل تلك الحجة قالوا لماذا قالوا لأن الحج لا يقبل النيابة إلا إذا كان الشخص ممن لا يرتجى ذوال عذرهم كما ذكرنا في ما سبق وتكتب حجة التطوع للمستناب بأي نية أداها المستنيد ويقتب المصنف كلامه بقوله ولو أجر النفقة والدعاء معنى أنه يكتب لمن حج عنه، لمن حج عنه ثواب مساعدة المستناب على الحج، ويكسب بركة الدعاء. فلاو أجر النفقة إلا أخذها الأجير في الحج، ولو أيضاً أجر الدعاء، أي أجر حمله على الدعاء، فيحصل له الثواب من هاتين الجهتين. نلحظ أبناء الطلاب فيما تقدم ذكر مسائل الإجارة ومسائل النيابة في هذا الدرس والدرس الذي سبقه. أنها تخضع لضوابط تخرج أولا بالعبادة عن دائرة الاستغلال فلا ينبغي أن يقع الاستغلال أو تقع السنشرة أو الاتجار في الإجارة بالحج كذلك يرعى في الحج مسألة أن الحج عبادة بدنية النيابة فيها غير مقبولة مثله مثل الصلاة ومثله مثل الصوم لكن الإجارة أو النيابة فيها مقبولة متى مقبولة في حالات العجز عن عن الاقيام بأداء فريدة الحج كما في الأحاديث التي تقدم ذكرها كذلك يراعى في مسألة النيابة في الحج أو الاستعجار فيه أنه ينظر لمصلحة صاحب المال الموصي المتوفى أو ينظر لمصلحة الشخص العاجز لماذا؟ لأنه حريص أشد الحرص على أن يتم منسقه على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه وبالتالي الورثة أو من يتبعونه من أبنائه أو زويه مكلفون بالبحث له عن الأفضل الأفضل من حيث الصلاح والتدين الأفضل من حيث فهمه وإتقانه لمناسك الحج جيدا لأن النهاردة نظر لوجود مسألة الاستنابة أو مسألة الإجارة في الحج بصورة واسعة دخل فيها كثير من من لا يعسلون أداء مناسك الحج فيذهبون فيفسدون على الحجيجي مناسكهم يعني يفسد على صاحب المال منسكه، ولذلك يبغي للإنسان أن يتخير من ذوي الصلاح والطقة ممن يحج عن أبيه أو عن أخيه المتوفى حتى يقع الحج في موقعه الصحيح كذلك يلحظ في مسألة النيابة في الحج أو مسألة الإجارة فيها أن مسألة الزيادة لها حكمها الشرعي اللي هو تعود به على الورثة في حالات ولا تعود في حالات أخرى لأن كثير من الناس إذا سعت في مسألة الاستئجار للحج عن الغير يسعون إلى توفير أكبر قدر ممكن من المال نظرا لبكلهم أو لصرحهم أو لفقدانهم الضمير والأمانة في هذا الأمر وبالطبع الأمانة إن خلت منها أخلاقنا وسلوكياتنا في العبادات فستخلوا من بقية تصرفاتنا في المعاملات والأداب ونحوها ولذلك نبه المصنف رحمه الله على هذه الأحكام كما رأينا في هذا الدرس والدرس الذي يليه وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من كلامنا حول شرط الاستطاعة وما يتعلق به وما يتعلق بأحكام الملابة في الحج أو الإجارة فيها وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته